وذلك ل ل جزاء ا ا ظ م ي ن يا أ ي ه النابلسي ا ذ ي آ م ن و ا ت للعلوم الاسلاميه ه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 و تلك الامثال نظري ب ا ل د ل ن ا سلا ع هم يتفكرون هوا ل ل ه ا ل ذ ي ل ا إ ل ه إ ل ا ه و ع ا ل م ا ل غ ي ب و ا ل ش ه ا د ة ه و ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ه و الله